إلى على محمدٍ وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصبح بالهم ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل وأن الذين آمن تبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا وشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن وَمِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم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 افَلَم يَسِيروا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ذَلِكَ مَا عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكلوا الانعام والنار مثوا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قَوْمِكِ الَّذِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَك نَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أفمن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أهم مثل الجنة التي يوعد المتقون فيها.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 ربك كمن هو خالد في النار وثقوب أنحى ما فقدّع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى الذين أُوتوا العلم ماذا قال آنفاه أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا وزادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغته فقد جاءوا إقرأهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومشواكم. ويقول الذين آمنوا له لا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم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 وَلَوْ فَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلْ عَسِيتُمُوا إِنْ تَوَلَّيْتُمُوا أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصارهم أَفَلَا فلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا قفادها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان ثول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم ذلك بأن بع ما أсхبط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضون اللين يخرج الله أضوانهم ولو نشأ فهم فلا عرفتهم بثيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين من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 يحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعون السلم وأنتم لعلون والله معكم ولن يتركموا أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يوتكم يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج الله لكم ها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 ما لا يكونوا أمثالكم.